أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العانون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون